رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله قلب بالحق تعلم وبغاره راح تعلم يا من يسعى الخالق فاته الوحي فاشرك اقرا اقرا يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام يا نبي الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكلة روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبه بروادت سكنت روحي وان الهادي محمد السلام عليك يا يا رسول الله وعليك يا حبيبي يا نبي الله السلام يا نبي الله قلب بالحق تعلم وبغير حراحه تعلم يا بكي اسعى الخالق فاته الروح يفشر اقرا اقرا يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا طيبة دئتك صبا لرسول الله محبا بيروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبًا بيروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام وعلي Assalamualaikum ya ya Rasulullah Assalamualaikum ya habibi